الوجه الثاني ي ب د أ حالا أ خ ب ر ن ا أ ح م د بن قاسم وسعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أ ص ب غ قال حدثنا محمد بن إ س م ا ع ي ل قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا بن المبارك قال أ خ ب ر ن ا رجل من ا ل أ ن ص ا ر عن يونس بن سيف قال حدثني أ ب و ك ب ش ة السلولي قال سمعت أ ب ا الدرداء يقول إ ن من شر الناس عند الله م ن ز ل ة يوم ا ل ق ي ا م ة عالم لا ينتفع بعلمه وذكر ابن وهب قال حدثني عثمان بن مقسم البري عن أ ب ي هريره أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن من أ ش د الناس عذابا يوم ا ل ق ي ا م ة عالما لا ينفعه الله بعلمه حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أ ح م د بن داوود قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب فذكره وهو حديث انفرد به عثمان البري لم يرفعه غيره وهو ضعيف الحديث معتزلي مذهبي ليس حديثه بشيء وروينا عن سلمان الفارسي أ ن ه قال إ ن العلم لا ينفد فاتبع منه ما ينفعك ويقال من لم ينفعه قليل علمه ضره كثيره حدثنا عبد حدثنا قاسم قال حدثنا الوارث قال عبد عبد عن بكر بن حماد قال حدثنا بشر قاسم الله الواسطي عن إبراهيم الواسطي أبي عياد عن أبي هريرة قال مثل علم لا ينفع كمثل كنز لا ينفق في سبيل الله وقال ابن المبارك حسبي بعلمي ان نفع ما الذل الا في الطمع من راقب الله رجع عن سوء ما كان صنع ما طار شيء فارتفع إ ل ا كما طار وقع وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد قال قاسم قال حدثنا احمد بن زهير قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا ا بن وهب قال حدثني مالك وغيره ان عبد الله بن سلام كان يقول لكعب ما ينفي العلم عن صدور العلماء بعد ان يعلموه قال الطمع وحدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا احمد بن زهير حدثنا هارون حدثنا ح م ز ة عن كثير قال كان مكحول يقول اللهم انفعنا بالعلم وزينا بالحلم وجملنا بالعافيه ة وحدثنا الوارث حدثنا قاسم حدثنا أحمد عبد بن قاسم ز ي سفيان يعني ابن عيينة ليس شيء ر أبو أنفع ابن الفتح قال علم ينفع من وليس شيء اضر من علم لا ينفع وقال علي بن ابي ط ا ر ب رضي الله عنه انما زهد الناس في طلب العلم ما يرون من ق ل ة الانتفاع من علم بما علم وانشد ابو عبد الله ابراهيم بن عرفه نفطويه لمحمود بن الحسن الوراق اذا انت لم ينفعك علمك لم تجد لعلمك مخلوقا من الناس يقبله و إ ن زانك العلم الذي قد حملته وجدت له من يجتنيه ويحمله باب ذم العالم على م د ا خ ل ة السلطان الظالم ق ر أ ت على أ ب ي عثمان سعيد بن نصر أ ن قاسم بن إ ص ب غ حدثه قال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 حدثنا سعيد قال حدثنا قاسم قال حدثنا ابو ن ض ا قال حدثنا ح بكر و ب بن ابي ش ي ب ة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي موسى عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل الى ها هنا انتهى وكان الاحاديث يختصر حديث وكيع وكان يختصر ويحذفها كثيرا. وحدثنا ي ذ ف ه ا كثيرا و ح خلف بن القاسم حدثنا أ ح م د بن أ س ا م ة بن عبد الرحمن بن أ ب ي سمح قال حدثنا أ ح م د بن محمد بن الحجاج بن رشدين قال حدثنا زهير بن عباد قال حدثنا مصعب بن ماهان عن سفيان الثوري عن أ ب ي موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من سكن ا ل ب ا د ي ة جفا ء ومن اتبع الصيد غفل ومن اتبع السلطان افتتن اخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا بكر قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن يزيد عن المعلب بن زياد وهشام بن حسان عن الحسن عن ض ب ة ا بن م ح س ن عن أ م س ل م ة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عليكم أ م ر ا ء تعرفون منهم وتنكرون فمن أ ن ك ر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع أ ب ع د ه الله قيل يا رسول الله أ ف ل ا نقتلهم قال لا ما صلوا حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أ ح م د بن زهير قال حدثنا أ ب و الفتح نصر بن ا ل م غ ي ر ة البخاري قال سفيان بن ع ي ي ن ة قال أ ب و حازم وجدت الدنيا شيئين فتكلم بكلام طويل ذكره ابن أ ب ي خيثمه قال سفيان فقال الزهري إ ن ه جاري ما كنت أ ر ى أ ن هذه عنده فقال أ ب و حازم لو كنت غنيا لعرفتني إ ن العلماء كانوا يفرون من السلطان ويطلبهم و إ ن ه م اليوم ي أ ت و ن أ ب و ا ب السلطان والسلطان يفر منهم حدثنا خلف بن قاسم حدثنا أ ح م د بن إ ب ر ا ه ي م الحداد حدثنا زكريا بن يحيى حدثنا عبد الله بن محمد بن ه ا ن ي النحوي حدثنا الحكم بن س ن ا ن قال حدثنا ايوب ا ل س خ ت ي ا ن ي قال قال لي ابو ق ل ا ب ة يا ابا ايوب احفظ عني ثلاث خصال اياك وابواب السلطان واياك و م ج ا ل س ة اصحاب الاهواء والزم سوقك فان الغنى من ا ل ع ا ف ي ة حدثنا احمد بن سعيد بن بشر قال حدثنا ا بن ابي دليل قال حدثنا ا بن وضاح قال حدثنا صالح بن ع ب ي ت قال سمعت عبد الرحمن ا بن مهدي يقول عن حماد بن زيد قال قال ابن عون كان الرجل يفر بما عنده من الامراء جهده فاذا اخذ لم يجد بدا اخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال أ ح م د بن زهير قال حدثنا أ ب و مسلم عن سفيانا قال تخبرون عن الزهري قال كنا نكرهه حتى أ ك ر ه ن ا عليه فلما أ ك ر ه و ن ا عليه بذلناه للناس وذكر كشوري قال حدثنا عبد الله بن أ ب ي غسانا قال حدثنا علي بن أ ب ي سالم قال حدثنا أ ب و محمد بكر بن محمد الليثي قال سمعت سفيان يقول في جهنم واد لا يسكنه إ ل ا القراء الزوارون للملوك حدثنا حدثنا محمد حدثنا عبد بن الميمون بن العسقلاني بعسقلان هارون بن قاسم قال حدثنا أبو محمد بن عبد الله العسقلاني بعسقلان قال خلف أبو عمرانا قال حدثنا محمد بن داود البصري قال لما ولي إ س م ا ع ي ل بن ع ل ي ة على العشور أ و قال على الصدقات كتب إ ل ى عبد الله بن المبارك يستمده برجال من القراء و ع ي ن و ن ه على ذلك فكتب إ ل ي ه عبد الله يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أ م و ا ل المساكين احتلت للدنيا ولزاتها ب ح ي ل ة تذهب بالدين فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين اين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين ودرسك العلم باثاره وتركك ابواب السلاطين أخبرنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أ ح م د بن خالد قال حدثنا إ س ح ا ق بن إ ب ر ا ه ي م قال حدثنا عبد الرزاق قال أ خ ب ر ن ا معمر عن أ ب ي إ س ح ا ق عن عماره بن عبد الله عن ح ذ ي ف ة قال إ ي ا ك م ومواقف الفتن قيل وما مواقف الفتن يا أ ب ا عبد الله قال أ ب و ا ب ا ل أ م ر ا ء يدخل أ ح د ك م على ا ل أ م ي ر فيصدقه بالكذب ويقول له ما ليس فيه قال و أ ن ب أ ن ا معمر عن ق ت ا د ة عن ابن مسعود قال إ ن على أ ب و ا ب ا ل ص ل ا ط ي ن فتنا كمبارك ا ا ل إ ب ل والذي نفسي بيده لا يصيبون من دنياهم شيئا إ ل ا أ ص ا ب و ا من دينكم مثله أ و قالوا مثليه وقال وهب فان جمع المال وغشيان السلطان لا يبقيان من حسنات المرء إ ل ا كما يبقي ذئبان جائعان ضاريان سقطا في حضار فيه غنم ف ب ا ت يجوسان حتى أ ص ب ح وهذا المعنى قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أ ب ي موسى ا ل أ ش ع ر ي أ ن ه قال ما ذئبان جائعان أ ر س ل في ح ظ ي ر ة غنم ب أ ف س د لها من حب المال والشرف لدين المرء أ و نحو هذا من قوله صلى الله عليه وسلم وروى عبد الرزاق عن أ ب ي ه قال قلت لوهب بن منبه كنت ترى الرؤيا فتخبرناها فلا تلبث أ ن تراها كما وصفت قال ذهب ذلك عني مذ وليت القضاء قال عبد الرزاق حدثت معمر بهذا الحديث فقال والحسن مذ ولي ل القضاء لم يحمد واخبرنا خلف بن القاسم قال حدثنا ابو طالب محمد بن زكريا ببيت المخدس قال حدثنا ابراهيم بن م ع ا و ي ة القيساراني قال حدثنا محمد بن يونس ا ل ف ر ي ا ب ي قال سمعت سفيان الثوري يقول كان خيار الناس و أ ش ر ا ف ه م والمنظور إ ل ي ه م في الدين الذين يقومون إ ل ى هؤلاء ف ي أ م ر و ن ه م وينهونهم يعني ا ل أ م ر ا ء وكان آ خ ر و ن يلزمون بيوتهم ليس عندهم ذلك فكانوا لا ينتفع بهم ولا يذكرون ثم بقينا حتى صار الذين ي أ ت و ن ه م ف ي أ م ر و ن ه م شرار الناس والذين لزموا بيوتهم ولم ي أ ت و ه م خيار الناس حدثنا احمد بن محمد بن هشام قال محمد حدثنا بن بن علي بن عمر بن موسى القاضي قال حدثنا الحسن بن عبد الله العسكري قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن سلمة العطار. قال القزاز حدثنا اسماعيل العطار حدثنا احمد بن عبد الحكم سلمة محمد عبد بن بن بن قال حدثنا محمد بن زياد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم س ن ف ا ن من أ م ت ي إ ذ ا صلحا صلح الناس ا ل أ م ر ا ء والفقهاء وحدثنا أ ح م د قال حدثنا علي قال حدثنا الحسن قال حدثنا شيبان بن ف ا ر و خ قال حدثنا محمد بن زياد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أ م ت ي إ ذ ا صلحا صلحت ا ل أ م ة و إ ذ ا فسدت فسدت ا ل أ م ة السلطان والعلماء قال أ ب و عمر هاهنا والله أ ع ل م قال ا ل ف ض ي لو ل أ ن لي د ع و ة م ج ا ب ة لجعلتها في ا ل إ م ا م أ ن ش د ن ي أ ح م د بن عمر بن عبد الله لنفسه في ق ص ي د ة له ن س أ ل الله صلاحا ل ل و ل ا ة الرؤساء فصلاح الدين والدنيا صلاح ا ل أ م ر ا ء فيهم يلتئم الشمل على بعد الثناء وبهم قامت حدود الله في أ ه ل العداء وهم المغنون عنا في مواطين العناء وذهاب العلم عنا في ذهاب العلماء فهم أ ر ك ا ن دين الله في ا ل أ ر ض الفضاء فجزاهم ربهم عنا بمحمود الجزاء وفي سماع أ ش ه ب قال مالك قال عمر بن الخطاب اعلموا انه لا يزال الناس مستقيمين ما استقامت لهم أ ئ م ت ه م وهداتهم ومن حديث إ س م ا ع ي ل بن سميح عن أ ن س بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء أ م ن ا ء الرسول على عباد الله ما لم ي خ ا ل ط ا ل س ل ط ا ن يعني في الظلم ف إ ذ ا فعلوا ذلك فقد خانوا الرسول فاحذروهم واعتزلوهم ذكره أ ب و جعفر العقيلي قال أ خ ب ر ن ا عبد الله بن محمد بن سعدويه المروزي قال حدثنا علي بن الحسن المروزي قال حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن رستم قال حدثنا حفص ا ل أ ب ر ي عن إ س م ا ع ي ل بن سميح عن أ ن س بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره قال أ ب و جعفر حفص هذا كوفي حديثه غير محفوظ وقال ق ت ا د ة العلماء كالملح اذا فسد الشيء صلح بالملح واذا فسد الملح لم يصلح بشيء وقيل للاعمش يا ابا محمد قد احييت العلم ا ء ب ك ث ر ة من ي أ خ ذ ه عنك فقال لا تعجبوا فان ثلثا منهم يموتون قبل ان يدركوا وثلثا يلزمون السلطان فهم شر من الموتى ومن الثلث الثالث قليل من يفلح وقال شر ا ل أ م ر ا ء أ ب ع د ه م من العلماء وشر العلماء أ ق ر ب ه م من ا ل أ م ر ا ء وقال محمد بن سحنون كان لبعض أ ه ل العلم أ خ ي أ ت ي القاضي ة والوالي بالليل يسلم عليهما فبلغه ذلك فكتب إ ل ي ه أ م ا بعد ف إ ن الذي يراك بالليل يراك بالنهار وهذا آ خ ر كتاب أ ك ت ب به إ ل ي ك قال محمد ف ق ر أ ت ه على سحنون ف أ ع ج ب ه وقال ما أ س م ج ه بالعالم أ ن يؤتى إ ل ى مجلسه فلا يوجد فيه ف ي س أ ل عنه فيقال إ ن ه عند ا ل أ م ي ر وقال سحنون إ ذ ا أ ت ى الرجل مجلس القاضي ث ل ا ث ة أ ي ا م بلا ح ا ج ة فينبغي أ ل ا تقبل شهادته قال أ ب و عمر معنى هذا الباب كله في السلطان الجائع الفاسق ف أ م ا العدل منهم الفاضل فمداخلته ورؤيته وعونه على الصلاح من أ ف ض ل أ ع م ا ل البرج أ ل ا ترى ان عمر بن عبد العزيز انما كان يصحبه ج ل ة العلماء مثل ع ر و ة بن الزبير وطبقته وابن شهاب وطبقته وقد كان ابن شهاب يدخل الى السلطان عبد الملك وبنيه وكان ممن يدخل الى السلطان الشعبي و ق ب ي ص ة وابن ذؤي ورجاء بن حيوه وابو المقدام وكان فاضلا عالما والحسن و أ ب و الزناد ومالك بن أ ن س و ا ل أ و ز ا ع ي والشافعي و ج م ا ع ة يطول ذكرهم و إ ذ ا حضر العالم عند السلطان غبا فيما فيه ا ل ح ا ج ة وقال خيرا ونطق بعلم كان حسنا وكان في ذلك رضوان الله إ ل ى يوم يلقاه ولكنها مجالس الفتنة فيها اغلب وذكر ا ا منها ترك ما فيها ل ل س م ة ترك و الزبير بن بكار قال حدثني يحيى بن عبد الملك الهديري عن المغيره بن عبد الرحمن ا بن عبد الله ا بن عياش ا بن ابي ر ب ي ع ة عن ابيه عن ابي بكر ا بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال العلم لواحد من ث ل ا ث ة لذي حسب يزينه به أ و لذي دين يسوس به دينه أ و لمن يختلط بالسلطان ويدخل إ ل ي ه ب ت ح ف ة بعلمه و ل ن ف ع ه به قال ولا أ ع ل م أ ح د ا جمع هذه الخلال إ ل ا ع ر و ة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز فكلاهما جمع الحسب والدين و م خ ا ل ط ة السلطان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم س ب ع ة في ظل الله يوم لا ظل إ ل ا ظله إ م ا م عدل ف ب د أ به وقال ا ل م ق ص ط و ن على منابر من نور يوم ا ل ق ي ا م ة وقال ا ل إ م ا م العادل لا ترد دعوته ومثل هذا كثير وروى محمد بن خالد عن الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير قال كتب عمر بن عبد العزيز الى عماله ان اجروا على ط ل ب ة العلم الرزقى وفرغوهم للطلب فهذا ومثله س ي ر ة الامام العادل وبالله التوفيق ذكر ابن ابي حاتم الرازي قال حدثني أ ب ي قال حدثنا عبد المتعال بن صالح من أ ص ح ا ب مالك قال قيل لمالك إ ن ك تدخل على السلطان وهم يظلمون ويجورون فقال يرحمك الله ف أ ي ن الكلام بالحق قال وحدثني أ ب ي قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا الحسين بن علي قال لما حج هارون وقدم ا ل م د ي ن ة بعث الى مالك بكيس فيه خ م س م ا ئ ة دينار فلما قضى نسكه وانصرف وقدم ا ل م د ي ن ة بعث الى مالك ان امير المؤمنين يحب ان تنتقل معه الى م د ي ن ة السلام فقال للرسول قل له ان الكيس بخاتمه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم و ا ل م د ي ن ة خير لهم لو كانوا يعلمون باب ذم الفاجر من العلماء وذم طلب العلم للمباهاه والدنيا أخبرنا عبد بن ميسرة سفيانة بن الوالث قاسم قالوا حدثنا يعيش وأحمد وأحمد محمد قال حدثنا قاسم بن إ س ب ق قال حدثنا أ ب و ا ل أ ح و ص محمد بن الهيثم قال جميعا حدثنا ابن أ ب ي مريم قال حدثنا يحيى بن أ ي و ب عن ابن جريج عن أ ب ي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ي ت ع ل م ا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا لتحتازوا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار وهذا الوعيد لمن لم يرد بعلمه شيئا من الخير والله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ق ر أ ت على سعيد بن نصر ان قاسما حدثهم قال حدثنا, قال حدثنا ابو ن بكر ا بن ابي ش ي ب ة عن م ع ا و ي ة البصري وكان ثقه عن نهشل عن الضحاك بن مزاحم عن ا ل أ س و د قال قال عبد الله بن مسعود لو أ ن أ ه ل العلم صانوا علمهم ووضعوه عند أ ه ل ه لسادوا به أ ه ل زمانهم ولكنهم بذلوه ل أ ه ل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا على أ ه ل ه ا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله هم اخرته ومن تشعبت به الهموم في أ ح و ا ل الدنيا لم ي ب ا ل الله في أ ي أ و د ي ت ه ا وقع حدثني أحمد بن قاسم قال حدثنا قاسم بن اسبغ قال حدثنا محمد بن بن بن إسماعيل أسبغ قاسم قاسم قال قال قال حدثني ا ن ع م حماد بن ر ا ل زائدة من ا ا ل الاراق ق ا حدثني عبد ل ن ا انهم ل ح د ث ي رجل مروا على أ ب ي ذر ف س أ ل و ه يحدثهم فقال لهم تعلمن ان هذه ا ل أ ح ا د ي ث التي يبتغى بها وجه الله تعالى لا يتعلمها احد يريد بها عرض الدنيا أ و قال لا يريد بها إ ل ا عرض الدنيا فيجد عرف ا ل ج ن ة أ ب د ا قال عبد الله بن المبارك عرفها ريحها و ب إ س ن ا د ه عن ابن المبارك قال حدثنا سليمان ا ل ت ي م ي عن سيار عن عائد الله عن قال من يبتغي العلم او قال الاحاديث ليحدث بها لم يجد ريح ا ل ج ن ة وذكره ابو بكر ا بن ابي ش ي ب ة عن يزيد ا بن هارون عن ا ل ت ي م ي عن سيار عن عائذ الله قال, الذي ليحدث بها لا يجد ريح الجنة. قال ابو عائث الله هو ابو ادريس الخولاني هو عمر اسمه عائض الله بن عبد الله اخبرنا احمد بن عبد الله بن محمد إن, ان اباه حدثه قال حدثنا عبد الله قال حدثنا بقي قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو ا س ا م ة عن سفيان عن يزيد عن مكحول قال من طلب الحديث ليماري به السفهاء او ليباهي به العلماء او ليصرف به وجوه الناس فهو في النار حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن اسبغ قال حدثنا مقدام بن داوود بن عيسى بن تليت قال حدثنا علي بن معبد حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا, علي. قال حدثنا احمد قال حدثنا سحنون قال حدثنا بن وهب عن عبد ابن عن يزيد بن الله وهب ع يوشك ا ش عن بن يزيد ف ر قال ي و ان ترى رجالا يطلبون العلم فيتغايرون عليه كما يتغاير الفساق على ا ل م ر أ ة هو حظهم منه اخبرنا احمد بن سعيد بن بشر قال حدثنا ابن ابي دليل قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أ ب و الفضل صالح بن عبيد قال حدثنا سعيد بن عامر الضبعي سيد أ ه ل ا ل ب ص ر ة غير مدافع عن صالح بن رستم أ ب ي عامر الخزاز عن أ ي و ب ا ل س خ ت ي ا ن ي قال قال لي أ ب و ق ل ا ب ة إ ذ ا أ ح د ث الله لك علما ف أ ح د ث له ع ب ا د ة ولا يكن همك أ ن تحدث به ق ا حدثنا سيد بن ن ص ر قال حدثنا قاسم بن اسبق قال حدثنا بن واباح قال حدثنا موسى بن م ع ا و ي ة قال حدثنا ع ب د الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن يزيد بن ابي ز ي ا د عن ابراهيم عن ع ل ق م ة عن عبد الله بن مسعود قال كيف انتم إ ذ ا لبستم ف ت ن ة يربو فيها الصغير ويهرم الكبير وتتخذ س ن ة مبتدعه يجري عليها الناس ف إ ذ ا غير منها شيء قيل قد غيرت ا ل س ن ة قيل متى ذاك يا أ ب ا عبد الرحمن قال إ ذ ا كثر ق ر ا ء ك م وقل ف ق ه ا ء ك م وكنز أ م ر ا ء ك م وقل أ م ن ا ء ك م و ا ل ت ن س ت الدنيا بعمل ا ل آ خ ر ة حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن يحيى بن عمر قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة قال بلغنا عن ابن عباس أ ن ه قال لو أ ن ح م ل ة العلم أ خ ذ و ه بحقه وما ينبغي لاحبهم الله وملائكته والصالحون ولهابهم ا الناس ولكن طلبوا به الدنيا ف أ ب غ ض ه م الله وهانوا على الناس وذكر عمر بن ش ي ب ة قال حدثنا حماد بن واقت قال حدثنا أ ب و حازم قال قدم هشام بن عبد الملك ا ل م د ي ن ة فاجتمع إ ل ي ه فقهاء الناس و إ ل ى جنبي الزهري فقال لي الزهري يا أ ب ا حازم أ ل ا تحدث الناس بعض أ ح ا د ي ث ك فقلت بلى كان الناس الفقهاء ن ا ا س ل م ر ة يستغنون بعلمهم عن أ ه ل الدنيا ويقضون في علمهم ما لا يقضي أ ه ل الدنيا في دنياهم فكان أ ه ل الدنيا يقربونهم ويعظمونهم على ذلك ف أ ص ب ح العلماء اليوم يبذلون علمهم ل أ ه ل الدنيا ر غ ب ة في دنياهم فلما ر أ ى اهل الدنيا موضع العلم عند اهله زهدوا فيه وازدادوا ر غ ب ة في دنياهم كان يقال اشرف من العلماء من هرب بدينه عن الدنيا واستصعب قياده على الهوى انتهى الوجه الثاني وللكتاب بقية على الشريط التالي على بقية